ثم بعثنا من بعده عسل جاء اهل الحق لنا قالوا اننا ثالثنا في ولقد ساد قول الحق لم يتب ما جاءت الحسق هذا ولا يغرق الساحي multimodal <laughs> 1 الله لا يسلح عمل المحسنين ويحب الله الحق بكلماته ولو كيها المجرمون فَإِنْ فَعَلَ عَلَيْكَ وَكَلُوا فَعَدَّ عذابه امرهم واشد على قلوبهم فلا يهنن حتى يغفر العذر بالذين قالوا قد نؤذي بندعه هما ولا تتبعن في سبيلك la uh -huh. راصيدا قومه وقال ان كنتم المسلمين فيروم فيرون فليعو الجيشك ببدن ذلك الذين خالفك ايه وإن كثيرا من الناس وانك كثير